وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 قَدير انَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى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 وَقُلْ الأمَتُ بِمَاأَ زَل اللههُ مِنْ كِتابابِ وَمِلْتُ لِعدلَ بَنَكُم اللههُ رَبّناَا وَرَبّكُمْلَناَا أَعمُناَا وَلَكمُم أَعماالُكُمْ لا حُججتَ بَنَ لَا وَضَنَكُم اللههُ يَجمَعُ بَينَنا وَإلَهِ المَصل وال بينَ فلهم بعدينَ السّلييبَ لَ حجتهُ دا حبةَ نَ ذَرَّهم وَعَهِ مابض حُجتهُ دا حبةَ نم ذَرَِّهم وَعَلَهِم وَضَبُ, وضب وَلَهُ معذابُ شَد اللههُ النذ أَن زَل الكتابَ بالِالحَبّ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 فَإِنْ يَشَأِ ٱللَّهُ يُقْسِمُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ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 انه وعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما ومن اياته خلق السماوات والارض وما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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصيد ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور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 وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَن نُّذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ ۚ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ تَسَاءَلُوا بِالْحَقِّ وَأَقَامُوا وَزَقُناَهُم يفِقُون والَّذينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْ البَوُْهُمْ يَ تَصيرُون وَجَذَ سَيئَةٍ سَيئَةٌ مِثلُهَا فَمَ نفَ وَأَصُه فَأَجهُ على اللهَِّ إِهُ لا يُحبُ الظالِمون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 وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفل وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم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 مَا لَكُمْ مِّمَّن يَلجَأُ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّصِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّمَا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا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 أَ يُرُسلَ رَسُلَ فَيحَ بإِذْنِه مَا يَشَ إِهُ عَليِيم حَكم وَكَللِكَ أَوْ حَينَا إلَْكَ رحَم م